119. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 124. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا 125. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 124. فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 125. وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم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 114. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 115. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 116. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 114. مِثْلُ مثل حظ الأنثيين 115. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 116. وإن كانت واحدة فلها النصف 117. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 124. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أودين 125. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 121. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين 122. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإِنْ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 113. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 114. وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 121. فإن شهدوا فأمسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا 122. والذان يأتيانها منكم فآذوهما. 111. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما 112. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قَالَ إني تُبْتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 129 بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم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 119. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 112. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما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 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 112. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا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 121. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 122. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 119. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 110. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم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 112. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما 113. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 121. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 122. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا الذين آمنوا لا تطربوا الصلاه وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جلبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإلكم مضاع أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِيبًا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا 117. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل 118. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسنع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 121. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 122. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 123. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا.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 111. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 112. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 113. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 124. إن الله لعما يعظكم به 125. إن الله كان سميعا بصيرا 126. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 121. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يَحْلِفُونَ يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 124. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 125. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذي لا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 121. واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا 122. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا 119. أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 110. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 126. ظلمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 127. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِدَّتِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِدِّ اللَّهِ فَمَا لِهَادٍ أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ 122. وما وَمَا من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 123. من يطع الرسول فقد أطاع الله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 114. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 115. أفلا يتدبرون القرآن 116. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 117. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف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 124. وحرِّض المؤمنين 125. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 126. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 127. من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها 119. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 110. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حساباً الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فمالكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 كلما ردوا إلى الفتنة أبكس فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة 119. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 110. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضَّلَ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا 122. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 123. درجات منه ومغفرة ورحمة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 فاولائك ماواهم جهنم وسائات نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لَا لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا 124. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 125. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ميؤ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 119. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 110. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 121. وترجون من الله ما لا يرجون 122. وكان الله عليما حكيما 123. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 124. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 117. واستغفر الله إن الله كان غفورا وَلَا 118. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 119. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 117. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 118. وكان الله بما يعملون محيطا 119. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا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 111. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 112. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 117. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 118. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 117. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما مِن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وَنُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ضَلَالاً بَعِيداً إِيَّادُعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنا ثَوَى إِيَّادُعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيّر خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعَدَ اللَّهُ حَقَّوْا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أي يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاآكَ يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَطِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِن مَن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ 121. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 122. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 وما تفعل من خير فإن الله كان به علما وإن مرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي صلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأفس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله وَإِنْ تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا 119. ولن أَن أن تعدلوا بين النساء ولو فَلَا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 110. وإن يتفرقا يغني الله كلا 126. وكان الله واسعا حكيما 127. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أفسكم أو الوالدين والأقربين 121. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 111. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 112. إن الذين آمنوا ثم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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا أولئك ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضلِّل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 121. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 122. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 121. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 122. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا 117. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا فَبِمَا 118. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 117. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 118. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 119. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم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 124. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 125. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 114. وكلم الله موسى تكليما 115. رسلا مبشرين يَكُونَ 116. لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 117. وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 112. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَسْتَكْفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 112. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 113. فإن كانت اثنتين فلهما مما ترك 121. وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 122. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم